السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله يا ربنا حجة لنا لا علينا اللهم علمنا كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام وارزقنا العمل بهما يا رب العالمين وارزقنا نشرهما على الوجه الذي يرضيك عنا لهذا الجلال والإكرام اللهم آمين ما زال درسنا موصولا وصلا الله وإياكم بطاعته ورضاه في تفسير كلام ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وقد انتهينا بفضل الله وكرمه في الدرس الماضي من شرح سورة البقرة بفضل الله ومنته وكرمه واليوم نشرع بإذن الله جل وعلا في سورة في شرح سورة آل عمران وسورة آل عمران سورة البقرة لا يخفى على مسلمين فضل فضلهما وهما تأتيان كالغمامتان لصاحبهما يوم القيامة وكان السلف رحمهم الله يعتبرون أن من حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران وعلم ما فيهما من أحكام أنه قد بلغ من العلم مبلغا فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا كتابه وأن يعلمنا تأويل كتابه وأن يرزقنا العمل بمحكمه والإمام بمتشابهه إنه ولي ذلك والقادر عليه قبل أن نشرع في درس هذا اليوم باذن الله جل وعلا نسأل أسئلة بسيطة اولا هل من واجب كلفتم به في الدرس الماضي أو لا هذا السؤال الأول في درس التفسير هل كلفناكم بواجب ما فيه براءة يعني براءة من الواجب لا نكمل شيء اخر طيب سؤال في قول الله جل و ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به في قوله وعفوا عنا اعفو هنا فعل امر ولا ماضي ولا مضارع ها ردوا عليه فعل امر ولكن هل يفيد الامر ها لا ما هو ماضي فعل امر لا ولا يفيد الماضي احسنت فعل الامر الاصل فيه انه الطلب على وجه الاستعلاء الاصل فيه انه طلب على وجه الاستعلاء فإن لم يكن على وجه الاستعلاء فلا يكون فعل أمر فهنا طلب والتماس طلب والتماس من الله فلا يسمى فعل أمر إنما هو طلب كما قال الشيخ فهمنا يا إخوة طيب يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران سورة آل عمران عدد آياتها كم مئتي آية مئتي آية وهي سورة مدنية أكثر أهل العلم على أن من أول آية إلى الآية رقم 83 كانت بسبب وفد نجران الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى يجادلونه ويناقشونه فنزلت آيات ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها الآيات من الآية الأولى إلى الآية الثالثة والثمانين سبب معرفة هذا وكان هذا في سنة التسعة للهجره معرفة هذا يفيدنا في التفسير معرفة هذا يفيدنا في التفسير يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا في تفسير سورة الفاتحة لمن يذكر منكم مسألة البسملة وهل هي آية من السور أو ليست آية من منكم يتذكر إن كان هناك متذكر شيئا مما قلناه هل البسملة آية ولا ليست آية الذي يعرف يرفع يده الذي يعرف الجواب والتفصيل يرفع يده ها هل من رافع ها الشيخ حسين هي آية من سورة الفاتحة طيب ايش رايكم في كلام الشيخ حسين الشيخ عبد الله اختلف فيها على قولين ها معلومات الجامعة الشيخ زميلي في الجامعة ويا زملاء في الثانوية الشافعية يرون أنها آية من سورة الفاتحة ولذلك يرون قراءتها في الصلاة والجمهور على أنها ليست آية من سورة الفاتحة طب ومن سورة آل عمران أنا ما سألت في الفاتحة أنا سأل في البسمة للآن يا شيخ عبدالله ليس إذن الخلاف على ثلاثة أقوال القول الأول أنها آية من كل سورة طبعا اتفقوا على أنها جزء من آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم واختلفوا في باقي في سور القرآن واتفقوا أيضا على أنها لا يبتدا بها في سورة التوبة براءة السبب سيأتينا إن أحيانا الله إلى سورة التوبة سيأتينا أنه قيل أن سورة التوبة تابعة للسورة التي قبلها التي هي الأنفال وقيل لأن ابتداء السورة ببراء من المنافقين والمشركين فلا فلم يصلح أن تبتدا ببسم الله الرحمن الرحيم لا يوافق هذه الرحمه والذي يظهر والله أعلم القول الأول أن براء تكمل لسورة الأنفال هذا الذي يظهر لي والله أعلم واختلفوا فالقول الأول على أنها آية من كل سورة ولذلك ابتدأ بها في كل سورة وهذا القول ضعيف القول الثاني أنها آية من سورة الفاتحة وليست آية في كل سورة وهي كما قال الشيخ عبد الله أنها أن هذا هو قول الشافعية والحنابلة وغيرهم من المالكيه لا يرون أنها آية من سورة الفاتحة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها في الصلاة كما روى أنس في الصحيحين والأولى أن تقرأ احتياطا ولو في السر أن تقرأ احتياطا وإن كانت على الصحيح بإذن الله جل وعلا أنها ليست آية من سورة الفاتحة ومن مشايخ من يرى أنها آية ومن مشايخ من يرى أنها ليست آية والمسألة طويلة ولكن بغض النظر انها آية أو ليست آية فإنها يقرأ بها سرا ولو جهر بها الإنسان بعض الأيام فإن ثلاثة من القراء من أصحاب القراءات العشر يرون أنها آية فالتشكيل في العبادة هذا ما طلب بعض الأحيان فلا ينكر على من قرأها ولا ينكر على من لم يقرأها القول الثالث أنها ليست بآية أبدا لا في الفاتحة ولا في غيرها وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وإنما أبتدع بها في كل سورة ليفصل بين السورة وبين الأخرى. ومن هنا استحب أهل العلم أنك إذا ابتدات كتاب مكتوبا أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وهي سنة. البسمله عند ركوب الدابة وعند السفر بسم الله وعند الأكل أن تقول بسم الله وأما حديث كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع وفي رواية فهو أبتر فهذا حديث يرى فيه المحققون من أهل العلم أنه حديث ضعيف لا يصح قال الله جل وعلا الف لام ميم ذكرنا في سوره الفاتح في سوره ال عمران الخلاف في الحروف المقطعه فقيل انها اسماء لاوائل السور انها اسماء للسور وقيل انها من اسماء الله الحسنى وقيل انها من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنما جيء بها ليعجز الله جل وعلا بها العرب فكأنه يقول لهم إن هذا القرآن الذي تقرؤون بلغة عربية مكون من هذه الحروف فأتوا بمثله وارجح الأقوال بإذن الله جل وعلا أنها حروف مقطعة لا يعلم بمرادها ومعناها إلا الله وسيأتينا هذا في المتشابه بعد قليل أنه لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى وهي من إعجاز القرآن وأضعف الأقوال قول من قال انها اسماء الله الحسنى اذ ان اسماء الله بينه واضحه معروفه يدعى بها وقال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فهذه حروف مقطعه لا يظهر فيها معنى وقراءتها تكون مقطعه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وغالب هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن مما يستأنس به على قول من قال أن هذه الحروف أتي بها للإعجاز أنها أن هذا القرآن منزل من هذه الحروف ولذلك تجد أغلب هذه الحروف يأتي بعدها ذكر القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب طه ما انزلنا عليك الكتاب لتشق كافها يا عينصات ذكر رحمة ربك عبده زكريا ففيه الذكر أن ذكر هذه الرحمة موجود في هذا القرآن فأغلب هذه الحاميم والكتاب لا يوجد منها ما, لا يوجد منها ما لم يذكر القرآن يقول السؤال هنا ألف لام ميم مقطعة بينما وجدت في أول بعض السور ليست مقطعة ألم نشرح لك صدرك ألف لام ميم جاءت مقطعة وجاءت آية لوحدها ألف لام ميم فهي آية بينما ألم لم تأتي آية هذا الوجه الأول الوجه الثاني أنها أن القرآن يؤخذ بالتلقين أخذه جبريل عن الله أخذه جبريل عن الله جل جلاله وبعض الناس يقول أخذه جبريل عن اللوح المحفوظ وهذا لا يصح أخذه عن الله تلقينا وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن, النبي عن جبريل وأخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه التابعون عن الصحابة وأخذه تابع التابعين عن التابعين إلى أن وصل إلينا فتجد أن الحفاف عندهم سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل غير منقطع متصل غير منقطع فمن منكم صاحب سند هنا ها من؟ عنده سند في القران لا في حفاظ اذكر ان في حفاظ عندهم اسانيد اي حفص يرجع الى من يا شيخ علي سندك من الصحابه لا حفص الى من انا سندي الى ابي بن كعب اخذه ابي بن كعب وعلم واحد واحد علم واحد الى ان اخذته اول سند عندي عن الشيخ ابراهيم شربل حفظته على يده جارنا هنا اليا وانا اعطي من بعدي اسانيد والان اخذته عن عبد الله بن مسعود بسند اخر من شيخ من موريتان وهكذا فالاسانيد هذه من من خصائص هذه الامه فالقران اخذ بالتلقي فلم يؤخذ الا الف لام ميم هنا هناك اخذت الم خلاص طيب قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم تقرير في بداية سورة آل عمران في مسألة الألوهية بالذات ألوهية ربنا جل جلاله ولم يقل ربكم الحي القيوم لأن الربوبية يقر بها اغلب البشر واكثر البشر بينما الالوهيه هي التي وقع فيها الشرك ومعنى الربوبيه ان تقر لله بافعاله فالخلق فعل من والرزق فعل من والاحياء وال إما تفعل من هذه الربوبية ولئن سألت الناس من الذي خلق ورزق وبسط وأحيا وأمات لا يقولون الله بل إن الفلاسفة الذين أشركوا في الألوهية في علم أنهم كل كلهم أنهم كلهم يؤمنون بالربوبيه إلا فيلسوف واحد غبي من جد هو واحد بس من, من الفلاسفه المشهورين المشهورين زمان هو الذي لا يؤمن بشيء وعنده آراء فلسفية غبية وغريبة جدا وهو نيتشه لو, لو تسمعون به كرمكم الله هذا ملحد وهو من سن من, من أكثر الناس الذين سنوا الالحاد في الفلسفة وله كلام عجيب يعني كلام غريب جدا يعني. بينما باقي الفلاسفة يؤمنون بوجود الرب ولكن لا يؤمنون بالألوهية فالله يقر هنا مسألة الألوهية ولأن الآيات نزلت من الآية الأولى للايه الثالثة والثمانين ففيها تعريض لهؤلاء النصارى أن إلههم هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك لا, لا إله إلا هو لا عيسى ولا غيره ثم قال الحي الذي لا يموت والنصارى يقولون أن عيسى مات وأفدى الناس بدمه فكيف تعبدون أو تشركون بالإله إلها قد مات أو يصح له أن يموت فالله لا إله إلا هو الحي وهو القيوم والقيوم أخذنا تفسيرا في آية الكرسي في رمضان وقلنا هو القائم على كل شيء بما يصلحه فهو القائم على كل شيء قيوم قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى والذي لا تقوم الخلائق بدونه جل وعلا الله وهذه الآية حينما ذكرها أحد الصحابة في دعائه فقال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الواحد الأحد قال بعدها؟ ما في فرد صد انتبه ليس من أسماء الله الفرد لذلك إخواننا الذين اوقعتكم انا في الفخ ها؟ ولذلك في دعائي التهجد الائمه الذين يقولون يا واحد يا أحد يا فرد يا صمت هذا تمسك هكذا من أذنه بعد الصلاة وتوشوشه في أذنه فتقول ليس من أسماء الله الفرد لأن أسماء الله تثبت بالقرآن والسنه الواحد ثبتت الأحد ثبتت ولكن الفرد لم ترد لا في القرآن ولا في السنه حتى باب الصفات غير باب الأسماء هل يوصف الله بأنه فرد نعم يوصف الله بأنه فرد ولكن هل يسمى بأنه فرد لا لا لا يسمى باب الصفات أوسع من باب الأسماء لا نثبت الاسم إلا إن ثبت قال مثل مثلا من صفات الله المكر بمن يمكر بمن يمكر فالله يمكر به هل نسميه الماكر تعالى الله تعالى الله مثل الله ينتقم من كل جبار الا نرى هذا باعيننا في هذا هذا الزمن زمن العجائب والله اننا نعيش في زمن عجيب والله هذا يمين لا احدث فيه ان هذا الزمن الذي نعيش فيه زمن عجيب ولا ارى الا امارات الساعه تقترب يوما بعد يوم تقترب فالله ينتقم من كل جبار هل من أسماء الله المنتقم تجد بعض اللوح المكتوب في أسماء الله المنتقم لا ليس من أسماء الله المنتقم ليس من أسماء الله المنتقم جل جلاله وتقدست اسماءه ولم ترد لا في القرآن ولا في السنة لا نثبت له إلا ما أثبث لنفسه الشاهد انه قال الله اني اسالك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإن سئل به أعطى في حديث آخر ان واحد قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض إلى آخر الحديث فقال لقد سألت بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ولو سئل به أعطى فنظروا إلى الحديثين فوجدوا أن الاسم المكرر ما هو الله ذكر في القرآن كم مرة الذين حضروا معنا درسهم الاثنين الله كم ذكر مرة في القرآن الذي يعرف يرفع يده يسمعني ألفين احسنت اسمك احمد دائما انسى يا احمد مع انك لا تغيب ما شاء الله عليك 2724 مره وكل اسماء الله جل وعلا تصف هذا الاسم نعت لهذا الاسم الله لا اله الا هو الحي القيوم جل وعلا قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل نزل عليك الكتاب تفيد نفائدة أن الله جل وعلا مكانه في العلو لأن الإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل فلذلك نرد به على من قال أن الله في كل مكان لا الله في العلو ولذلك من أسمائه العالي والأعلى والمتعالي جل جلاله وسيأتينا في شرح اسم العالي والمتعالي والأعلى معاني العلو لله سبحانه وتعالى وفي هذه الآية أنه أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليك الكتاب أي القرآن بالحق أي بالحق المبين الذي لا ينكره إلا جاهل أو معاند فإن القرآن نزل ليؤيد الحق ونزل ليبين الحق نزل ليؤيد الحق ونزل ليبين الحق فكل من تمسك بالقرآن كان على الحق وظهر له الحق ولذلك جرب أن ترجع إلى القرآن في كل شؤون حياتك جرب أن ترجع إلى القرآن في كل شؤون حياتك تجد أن الله يلهمك الحق والقرآن لا يوجد فيه شيء إلا قد بينه الله سبحانه وتعالى. فقه من فقه وجهل من جه. قال بالحق مصدقا لما بين يديه. بين يديه ماذا؟ أي ما كان قبله من الكتب المنزله وهي ماذا؟ التوراة والإنجيل. فالله جل وعلا أنزل القرآن مبين لما في التوراة من الحق وفي الإنجيل من الحق مبين ومظهر وموافق وهو ناسخ لهما قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل إيش القرآن هدى للناس فالتوراة والإنجيل انزلت هدى للناس قبل أن ينزل القرآن فلما أنزل القرآن لا هدى للناس إلا في اتباع القرآن لأن الانجيل حرث وبدل كذلك التوراة طيب هنا إشكال لماذا قال الله جل وعلا نزل عليك الكتاب بالحق؟ وقال وأنزل التوراة. لماذا لم يقل ونزل التوراة؟ أحسن. زيك الأخير. كلمة نزل طيب في إشكال على هذا سياتينا كلمة نزل وأنزل إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع يعني إذا ذكرت نزل أو أنزل فكلاهما معنى واحد فكلاهما معنى واحد وأما إذا اجتمعت كلمة نزل وأنزل في جملة واحدة فكل واحدة لها معنى فنزل عليك القرآن نزله مقطعا منجما على حسب الأحداث والوقائع بينما التوراة أنزلت جملة واحدة ولذلك وكتبنا له فيها وكتبنا له في في الألواح من كل شيء تذكرة الألواح كتبت كل فخذها بقوة فالتوراة أنزلت مرة واحدة والإنجيل أنزل على نبي الله عيسى عليه السلام مرة واحدة فلذلك هنا أنزل أما القرآن فنزل طيب أظن في سورة محمد آية عشرين في سورة محمد آية عشرين قال الله جل وعلا نعم في آية عشرين إيه افتح معي في اي عشرين يقول الله جل وعلا ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي لماذا قال هنا نزل وانزل لأن الخطاب الأول خطاب المؤمنين فإن المؤمنين هم الذين يقولون لولا نزلت فهم يعلمون من واقعهم أنها تنزل إيش مفرقة ومنجمة فإذا اكتملت السورة وأنزلت السورة الكاملة إذا اكتملت السورة من الذي تكلم؟ لا الذين في قلوبهم مرض هم الذين شككوا فيها بعدما اكتملت شككوا فيها بينما المؤمنين لم يشكوا فيها لا وهي مفرقة ولا هي مكتملة وانظر إلى ذلك في القرآن تجد في آيات ذكر فيها مثل وأنزل الفرقان أنزل هنا أنزل الفرقان كله فإما أن, يكا أن يراد به أي أنزل القرآن بعد اكتماله كاملا أنزله بعدما نزله أنزله بعدما نزله أي اكتمل وإن كان كثير من أهل العلم يرى أن كلمة أنزل الفرقان المراد بها ايضا أنزل النصر على الكافرين يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ففرق بين الحق والباطل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل لماذا أجاء بما بمن من قبل أي من قبل القرآن أنزلوا من قبل القرآن هدى للناس وأنزل الفرقان هنا الفرقان الذي يظهر والله أعلم أن اصح التفاسير فيها هو النصر لأنه ذكر القرآن فلا مجال لذكره مرة أخرى هو قال نزل الكتاب ثم قال وأنزل الفرقان أي أنزل التفريق بين الحق والباطل إما أن يراد وهذا يسمى اختلاف التنوع لاختلاف التضاد فكل المعاني صحيحه فأنزل الفرقان أي أنزل هذا الشرع يفرق به بين الحق والباطل وأنزل القرآن بعدما نزله مفرقا ليفرق بين الحق والباطل وأنزل النصر على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لا يظن أبدا أن ينصر لا يظن أهل العقول من أهل الدنيا لا يتخيلون أنه ممكن أن ينتصر في هذه الحرب بالدراسة الرياضية والدراسة الحربية والعقلية أن ثلاثمائة نفر يغلبون كم كم كان عدد الكفار في غزوة بدر اجل يقربون إلى الـ 1914 ألف 300 على 1000 كيف ذلك ولكن الله جل وعلا أنزل جنودا لم تروها وأيده فكان فرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ولم يقل عزيز منتقم إن الذين كفروا يشمل الكفار الوثنيين الذين يكفرون بهذا القرآن كأبي جهل وأبي لهب او اهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الله قال قد لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا عزير ابن الله فهؤلاء كفار هؤلاء الذين يكفرون بهذا القران الذي من قرأه فرق بين الحق والباطل لذلك إذا احترت في أمر فاقرأ القرآن انظر أين علاجه في القرآن ستجده بإذن الله جل وعلا، ستجده بإذن الله سبحانه وتعالى في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالفرقان ولم, ولم يعتبروا بالفرقان لم يؤمنوا بالفرقان باعتبار أن الفرقان هو القرآن الذي قد نزل ولم يعتبر بالفرقان أي بالنصر الذي كان من كرامات النبي صلى الله عليه وسلم ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض أهل العلم يرى ان من الخطأ أن نقول معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما نقول من آياته من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ولهم تبرير في كلمة معجزة لغويا أن كلمة معجزة لغويا فيها نظر إذا جعلناها في حق الأنبياء إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد الله جل وعلا إذا وصف العذاب بأنه شديد فانه شديد فإن جاءك بعض الفلاسفة وقالوا أصلا لا يوجد عذاب في الآخر. نقول طيب لهم ونار جهنم. قالوا نار جهنم الذين يدخلونها يكونون مهيئين لها يعني لا يتمتعون إلا في النار. طيب ما رأيك في قول أن لهم عذاب؟ قال أنت لا تعرف المعنى أنت أصلا جاهل. ليش يا جماعة ليش المعنى؟ قال عذاب معنى عذوبة. مأخوذ من العذوبة فلهم عذوبة. معنى كده كل واحد يأخذ راحته فماذا تقول إذا قال الله عذاب شديد وعذاب أليم هؤلاء سنعرفهم بعد قليل قال والله عزيز ذو انتقام من عزته أنه ذو انتقام فإن كنت تعبد ربا عزيزا ذو انتقام وتحسن عبادته أتراك تخاف من أحد أو تخشى أحد لا الله عزيز ذو انتقام ونحن ما نراه في هذا الزمن كيف أن الله جل وعلا عزيز ذو انتقام والله أن بعضنا لم يخطر بباله يوم يوم من الأيام أن يتحرك أحد الذين أسقطوا من كراسيهم عن كرسيه إلا بالموت وأنا منهم وأنا منهم ما, ما, ما, ما كنا نتصور ومن انتقامه جل وعلا أن الظالم يظلم أليس ما يحصل لبعض هؤلاء فيه بعض الظلم لهم قد يظلمون يتهمون بما لم يفعلوا ولكنهم لانهم ظلمه ارسل الله عليهم ظلمه ولذلك من بعض العلماء يقول اللهم اهلك الظالمين بالظالمين وان القاتل يقتل صدام حسين رحمه الله ونقول رحمه الله لأنه قال كلمتان تسكت الكل أشهد أن لا إله والله أننا نتمناها هذه نتمناها الخاتمة أشهد أن لا إله الله وأشهد أنه محمد رسول الله هذه نسال الله جل وعلا من فضله ولكن ألم يقتل أنت تعبد رب عدل القاتل يقتل قال أنا علمت اني سأقتل منذ أن قتلت لأنه قتل بيده وأمر بالقتل والذين شردوا الناس ألم يشردوا الآن المتخلف القذافي هذا ألم يشرد ألم يشرد هو وأولاده يا الله على, على, على هذه الآيات وكما تدين تدان كما تدين انت تدان وهذا نجده سياتينا في شرح ولا تزر وازره وزره اخرى من زنى بالناس يزنى باهله طيب ما ذنب اهلي لا تزر وازره وزره اخرى نعم ولكن قد يكون هذا ابتلاء لاهلك وعقاب لك وقد لا يفعل بأهلك ولكن قد يدنس عرضك أنت لأنك دنست عرض أحدهم عرضك أنت فيحفظ الله بناتك لأنهم لا ذنب لهم وزوجتك لا ذنب لها وأخواتك لا ذنب لهم ولكن أنت أنت عرضك يدنس شرفك أنت فإن الشرف يتعلق بذاتك وبغيرك فالله عزيز ذو انتقام وأزواجه ولكن هؤلاء الكفار هذه الآية في الكفار فقط هي ولكن الآية في الكفار وأزواجهم قد ستاتيدا تفسيره، تفسيرها لا لا وأزواجهم قد تكون وأزواجهم فعلا فعلا لا يشترط ازواجهم هنا المراد بها فقط وإن كان هذا تفسيرا وأزواجهم قد يكونوا كلهم كفار أي فإن تشمل هذه وتشمل هذه نعم إذا كانوا كفار مثلهم الشاهد يا إخوة أن الله عزيز فإذا دعتك قدرتك على أن تظلم احدا هذه الفائدة الآن هذه زبدة الكلام إذا دعتك قدرتك على أن تظلم أحدا أو تأكل مال أحد بالقانون بالنظام بالواسطة بأي شيء فتذكر أن الله عزيز ذو انتقام يهمل ولكن يمهل ولكن لا يهمل يمهل يمهل يمهل, يمهل ولكن لا يهمل أبدا سبحانه وتعالى قال الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الله سبحانه وتعالى أتى بأداة التأكيد إن التوكيد في البلاغة لا يأتي إلا إذا كان هناك منكر فإن أتى توكيد في من يصدق كانت هذه ليست بفصاحه يعني لو قيل الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لكفى ولكن المقام مقام مجادلة من يشرك في الألوهية وهم النصارى فأتى بالتوكيد لهم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فأنتم تقرون ذلك أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولكن عيسى يخفى عليه أشياء في الأرض وفي السماء وهذه من آيات المراقبة يوجد آيات في القرآن تسمى آيات المراقبة مثل إيش أرفع صوت اللي هي أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلن أحسد وآية في سورة أشهر آيات المراقبة سورة يونس آية ستين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 المراقبة هذه فاطنة لها الطير هدهد الهدهد ماذا قال حينما راهم يشركون يسجدون لامرأة دون الله استغرب أنهم كيف لا يسجدون لمن يخرج الخبأ من, من الأرض من الأرض يخرج البذر والخبأ والمستخبي في الأرض هذا هذا تفكير الهدهد كيف كيف فهنا يقر الله جل وعلا يقرر الله جل وعلا قاعده ان الله لا يخفى عليه شيء ولذلك لان الله لا يخفى عليه شيء علمنا انه سيقص علينا في اليوم الايه التي قراناها في سوره الاعراف الايه السادسه الى الثامن فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم ايش بعلم وما كنا غائبين لانه لا يخفى عليه شيء فكيف يكون غائبا سبحانه وتعالى ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء لماذا ابتدا بالارض قبل السماء لأنها أقرب إليك من السماء لأنك تمشي عليها وتنام عليها وتستلقي عليها وتأكل عليها ورزقك فيها وتدفن فيها فاتى بما هو أقرب إليك ثم اتى بما في السماء مع أن ما في السماء أعظم مما في الأرض ولكنه لأنه الأقرب لحسك فتنتبه إذا كان هذا اللي أنا عليه لا يخفى عليه شيء فكيف بالسماء بكواكبها وما فيها من مخلوقات ولا إله إلا الله نعم نعم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى فقال الله جل وعلا ان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء في الارض والسماء والسماء قالوا زياده المبنى فيها زياده في المعنى فلو انه قال ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض وفي السماء او والسماء ولكن لما قال ولا في السماء فيها زياده تاكيد فيها زياده زياده المبنى دائما هذا قاعده معك زياده المبنى فيها زياده في المعنى والمعنى الزائد هنا التاكيد حتى لا يخطر في بالك ولا خاطر انه قد لا يخفى عليه شيء في الارض ولكن قد يخفى عليه شيء في السماء او لا يخفى علي أو يخفى عليه لا يخفى عليه شيء في السماء او يخفى عليه شيء ويخفى عليه شيء في الارض لا هي متساويه عنده جل وعلا ولذلك جاء بالزياده في المبنى في مبنى الجمله قال لا في الس لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء فالارض والسماء عنده سواسيه في العلم ابد اترى السماوات السبع وما فيهن ما الأرض ما الارض ما الكرة الأرضية في, في, في هذا الكون؟ عندي برنامج في رمضان أسأل الله أن يتمه وأن ييسره وأن يكون خالصا لوجهه حينما أتكلم عن قدرة الله تكلمت عن قدرة الله في الكون بس والله ما استطعت أن أكتب من قدرة الله في في المجموعة الشمسية فقط فقط. فما بالك بالكون كله ما بالك سبحانه وتعالى هذا الكون كله سواسي عنده في العلم سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى قال هو الذي يصوركم يا الله بعدما ذكر لك بعدما ذكرك ذكر لك جل جلاله أنه لا يخفى عليه شيء في هذه الأرض كلها وفي هذه السماء كلها بين لك شيء واحد فقط يخفى عليك أنت وأنت تلمسه ولا يخفى على الله جل وعلا بل وهو معك وهو عندك وهو ما في الأرحام دعك الآن مما في الأرض دعك من التجويفات الأرض وما فيها دعك من السماء دعك من هذه الفيروسات التي نحن نعيش فيها والبكتيريا التي في الجو لا نراها لو رايناها ما استطعنا أن نعيش دعك من هذا كله هذا الذي في الرحم أمامك هو الذي صوره قال أهل العلم وفي هذه الآية تعريض من غير تصريح تعريض للنصارى أن عيسى مخلوق لا يصلح أن يكون إلها لأن الله قد صوره في الرحم وخلق من رحم امرأة فكيف تعبدون من, من عاش في رحم امرأة هو الذي يصوركم بل إني أحفظ أنا آية في الإنجيل جادلت بها قس فقلت قال عندكم في الإنجيل موجود أن عيسى قال قال يسوع إن الذي خلق من رحم امرأة لا يصلح أن يكون إلها وقد خلقت من رحم امرأة عنده توحيد هذه آية في الإنجيل موجودة بهذا النص الذي قلت ولكن ماذا تفعل وهنا تعريض بذلك لأن القرآن مصدق لما في الانجي هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء وان كنت في الرحم نطفه عباره عن قطره ماء انا استلذ حينما تحمل احدى زوجاتي استلذ بلذه الحمل هذا ان اذهب اكشف اول الحمل اكشف بالسونار هذا لاراها نقطه لأراها، أريد أرى النقطة، وبعد أربعين يوم أروح أغرم وأكشف مرة ثانية لأرى هذه النقطة ما زالت نقطة إذ بها فيها نبض. الله مع أنها نقطة قد صورها فأحسن صورها حاجبي. ألا ترون أن من آيات الله اختلاف ألواننا وصورنا وألسنتنا ولهجاتنا و... ها ومما صوره في الأرحام بصمتنا واجعلها ولا واحد في الدنيا إبهامه يساوي لإبهام الإنسان الآخر بل بصمة عينه لا تساوي بصمة عين الآخر يا الله آمنا بالله فعلا هو الذي يصوركم في الأرحام ثم قال كيف يشاء إن شاء جعله ذكر وإن شاء جعله أنثى سبحانه وتعالى طيب العلم تقدم الآن تستطيع حتى اختيار الجنين تأخذ يأخذون النطفة ويجعلها بشكل والبويضة والحيوان المنوي بطريقة معينة في الطب إذا على ماء الرجل ماء المرأة ذكر وإذا بطريقة معينة يجعلون يقولون بإذن الله جل وعلا الكفار لا يقولون بإذن الله أن هذا الان ذكر تريد ولد ولا ولدين بنت ولا بنتين ولكن من الذي صوره في الأرحام ومن الذي يحفظه ومن يقول من هؤلاء أنها بنسبة مئة في المئة سيكون ذكرا ومئة بالمئة أنثى لا تجد مئة بالمئة من الذي خلق الماء أصلا سبحانه وتعالى من الذي صوره بشكله جعله مستوي الخلق أو ناقص الخلق هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء فإذا جاء شكلك أبيض أو أسود أو طويل أو قصير أو وسيم أو قبيح فاعلم أن هذا هو تصوير الله لك هذا تصوير الله جل وعلا لك كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صورك بعزته وبحكمته جل وعلا كيف يشاء سبحانه وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب والذي انزل عليك الكتاب هنا قال انزل لم يقل نزل ليه ها قلنا اذا افترقت انزل ونزل سواسيه وانزل الكتاب انزله بعد اكتماله كاملا وانزل عليك الكتاب بما فيه انزل عليك الكتاب هذا الكتاب وصفه الله جل فقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إذا آيات القرآن تنقسم إلى قسمين آيات محكمة وآيات متشابهة أما الآيات المحكمة قال العلماء هي التي فيها البيان الواضح الذي لا مريه فيه لا مريه فيه كتاب واضح الحلال والحرام الفرائض والواجبات ولذلك بعض اهل العلم لما سئل من السلف ما هي المحكمات قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية ثم قرأ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان الآية ثم قرأ وقضى ربك الا تعبدوا إلا اياه وبالوالدين احسانا الآية إذن التي فيها الأوامر الصريحة والنواهي الصريحة هذه محكمات لا جدال فيها هذا العصر ألم أقل لكم أننا في عصر العجائب حتى المحكمات أصبح يجادل فيها حتى المحكمات عند بعض الناس إذا كان الذي يجادل في المتشابهات إذا كان الذي يجادل في المتشابهات النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم قال إذا رايتم الذين يجادلون فيه فاحذروهم فأولئك الذي الذين وصف الله لكم فاحذروهم عن عبد الله ابن أبي ملئك عن رجل عن عائشه رضي الله عن, عن محمد بن القاسم عن عائشه رضي الله عنه عند البخاري ومسلم وعند الإمام أحمد من منقطع بين ابن أبي ملئك وعائش الحديث ولكن صاحب بخاري ومسلم عبد الله ابن أبي ملئك محمد بن القاسم عن عائشه حديث صحيح إذن قال فاحذروهم الذين يجادلون في المتشابهات سنعرف بعد قليل ما هي المتشابهات هذا الزمن أصبح يجادل في المحكمات أرسل لي أحد الاخوه البارحة لا أعلم من هو الله أرسل لي رقم أرسل لي رسالة على الجوال في الواتس هذه. قال أخ يتزوج أخته لألا تعنس في لبنان الموضوع يجعلك تستغرب صح فدخلت فإذا بالأخ والأخ جلس جنباب ومسلمين مسلمين يقولون لا إله الله محمد رسول الله ويجادلون الشيخ المفتي الذي جالس في أن زواجنا عادي وجائز شرعا يقول لهم كيف شرعا من الذي أباح لكم فيقول لهم أنتم الآن لست خرجتم عن الإسلام أصبح يجادل في ماذا في المحكم في المحكم فهذه المحكم الواضحات البينات ولذلك ابن عباس يقول تفسير القرآن أربع, أربع تفسيرات تفسير يعلمه العوام كل العوام يعرفون معنى هذا الكلام وتفسير يعلمه العرب من لغتهم العرب بس الذين يعرفون معاني هذا الكلام مثل عمر بن الخطاب يقول لم أعرف معنى كلمة فاطر السماوات والأرض إلا بعد أن سمعت سمعتهم تقول لبنتها اذهبي لتلك البئر أنا فطرتها أي أنا عملتها وخلقتها فالعرب تفسير لا يعرف إلا بالرجوع إلى لغة العرب وتفسير يعلمه الراسخون في العلم فقط نسأل الله أن نكون منهم في يوم الايام يا رب لوجهك الكريم يا رب لا لسواك وتفسير لا يعلمه إلا الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات فالمحكمات عرفناها قال هن أم الكتاب المراد بها هن أصل القرآن فالمحكم هو أصل القرآن والأصل هو الذي يقوم عليه غيره فهن المحكمات أصل كل الآيات كل الآيات الواضحات البينات التي فيها أوامر ونواهي ومعلومة ظاهرة هي الأصل التي يرجع إليها لأن أم الكتاب نرجع إليه هن أم الكتاب وأخر أيهما أكثر المحكمات أو المتشابهات المحكمات لانها هي الأصل التي يرجع إليها ولأنه جاء بلفظة وأخر مما يدل على القلة جعل الله هذه القلة ابتلاء واختبارا وأخر متشابهات والايات المتشابهة هي الآيات التي لا يعلمها الناس إلا بالرجوع لأهل العلم فيها هذا معنى هذا رقم واحد ثانيا ولا يعلمها أهل العلم إلا بالرجوع للمحكمات لو أخذت لوحدها هكذا لا يمكن أن تعرف أو يعلم المعنى منها الصحيح منها هذه المتشابهات لابد أن تفهم المتشابهات ما هي رقم واحد الآيات المتشابهات هي التي لا يعلمها الناس إلا بالرجوع لأهل العلم وأهل العلم لا يمكن أن يعلموا معناها إلا بالرجوع للمحكم هذا هذا المعنى الأول المعنى الثاني أن المتشابهات لا يعلمها إلا الله وأهل العلم يفوضونها لله ويقولون آمنا بها طيب من فين جبناها من أين أتينا بهذين التفسيرين أكمل الآية يقول الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ والزيغ الزوغان هو الميل عن الحق إلى الضلاله، فكل من في قلبه ميل أو هوى هذه هي صفته من أول صفاته أنهم لا يتبعون المحكم مع أن المحكم كثير ولا يتبعون إلا المتشابه تجدوا يستدل بالقرآن ولكن لا يستدل إلا بآيات كل الذي يحفظه في حياته خمس ست ايات او اجزاء من ايات لانه لان المتشابه قليل فلا يحفظ الا القليل اما تجد حافظ القران كله ويعرف معانيه لا فرقم واحد لانه قد يكون ايضا حافظ القران كله ولكن لا يعرف معانيه مثل من سنعرف الان من الذين في قلوبهم مثل الخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن ينثرونه كما تنثرون الدقل شفت الحب لو في يدك حب وقلك أنثره كيف تنثره بكل سهولة هو ينثر لك القرآن من أول سورة الفاتحة للناس ولا غلطة ولكنه لا يعرف لا يعرفه إلا المتشابه من الآيات ولا يرجع إلى المحكم سنأخذ أنثلة في ذلك لماذا يفعلون ذلك؟ قال ابتغاء الفتنة ليفتنوا الناس إلى هواه رقم واحد رقم واحد الذين في قلوبهم زيغ يتبعون الهوى يتبعون هذا الزيغ ويريدون الناس على مثل زيغهم فيستدلون على زيغهم بالمتشابه من الآيات فيتغرر بهم الناس فيتبعونهم فيما يقولون احد يستدل بالقران يا رجل فيك انت استدل بالقران ما يستدل حتى بالسنه لا بالقران والسنه شارحه ومبينه للقران وابتغاء تاويله الها راجع لمن ابتغاء الفتنة يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الها رجع الاش للقرآن كله فهم لا يريدون فقط أن يوقعوا الناس في, في الغرر والشبه لا فوق ذلك إذا اتبعهم الناس أول القرآن كله على ما يريده حتى, حتى المحكم أو هذه حالهم أليسوا موجودين في هذا الزمان كثير كثير وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ايوه ابن كثير جاب لنا قاعدة جميلة جدا في تفسيره لهذه الآية ذكر كلام طويل في اربع خمس صفحات ثم ذكر قال هو من العلماء من فصل فالتأويل له معنيان التأويل له كم معنى؟ معنيان المعنى الأول أن يؤول الشيء إلى حقيقته كما قال يوسف يا ابتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي من قبل قد جعلها ربي حقا أي آلة الرؤية إلى الحق أن يؤول إلى حقيقته المعنى ومنه هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول تأويل إيش أي يوم القيامة يوم يظهر على حقيقته يقول يقول من الذين ها من إيش الآية ثاني الاثنين أرفع صوتك كويس في الدرس عشان ما أجي ايوه يقول الذين نسوه من قبل أي نسوا يوم القيامة أحسنت لأنك أنت من الطلاب الخاصين فأشد عليك وإن كنت غايب الفترة الفاترة أنت وأخوك طيب إذن هذا المعنى الأول أن التأويل بمعنى ما حق ما يقول إلى حقيقة الأمر فهمنا يا إخوة المعنى الثاني احفظوا المعاني هذه اللي سأسألكم سؤال وأنتم ستجاوبوه أنتم كلكم ستجاوبون هذا السؤال من الكلام اللي جالس أقوله أنا الآن المعنى الأول التأويل بمعنى إيش؟ ما يقول إلى حقيقتي المعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير التأويل بمعنى التفسير والعلم أنه يعلم المراد به قال الله جل وعلا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله المعنى الثالث الذي لم يذكره ابن كثير التأويل بمعنى التحريف في اللغة التحريف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون الالحاد هنا بمعنى إيش؟ التحريف والتأويل يؤولونه عن ظاهره فيصرفونه إلى غير ظاهره فإن كان بدليل فهو حق وإن كان بغير دليل فهذا باطل طيب اختلف العلماء في الوقف هنا في قول الله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون القول الاول قالوا وما يعلم تاويله الا الله وتقف ثم تقول والراسخون في العلم يقولون رب آمنا به كل من عند ربنا فهمنا القول الثاني قالوا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امننا به كل من عند ربنا ايهما اصح ها عند الله طيب الثاني كلاهما صحيح ان فهمنا الذي قبل قليل فان أخذنا التأويل بمعنى ما يؤول إلى حقيقة الأمر فإنه لا يجوز إلا أن تقف عند الله عند لفظ الجلالة لأن لا يعلم حقيقة الأمور ومداركها الحقيقية بلطائفها إلا من إلا الله من يعرف جميع علل الأحكام والحكم من جميع الأوامر والنواهي كل الحكم من الذي يعرف دقائق هذه الأمور الله وان اردنا بالتفسير فتقف عند الراسخون في العلم لو وقفنا عند وما يعلم تأويله الا الله ووقفنا الراسخون في العلم يقولون ما, ما, ما هو اعرابها الراسخون مبتدا ويقولون آمنا خبر بينما لو وقفنا عند الراسخين في العلم قلنا وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يكون يقولون آمنا إيش الراسخون تكون معطوف ويقولون تكون إعراب وحال هذا حاله هم يعلمون وحالهم أنهم يقولون آمنا مثل قول الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا هل معنى أن الله جل جلاله وتعالى مع الملائكة في صف لا ووجاء ربك والملائكة جاءت ولكن الملائكه حالهم أنهم صفا صفا وهنا أن الله يعلم تأويله وتفسيره والراسخون في العلم يعلمون تفسيره وحالهم يقولون آمنا به بالقرآن كله محكمه ومتشابهه كل من عند ربنا سواء المحكم أو المتشابه من الأشياء المتشابهة التي قد يقع فيها بعض الناس أن الله قول من يقول مثلا إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار ويستدلون بآية القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا قال خلاص آية طيب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لا يخلط إلا المشرك والكافر والقتل كبيرة قل خلاص هذه آية هؤلاء يتبعون هذه من الآيات المتشابهة لابد أن نردها لإيش للمحكم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه محكمة رد المتشابه للمحكم فهمنا قول من يقول أن القرآن مخلوق ويستدل بالقرآن الله خالق كل شيء أليس القرآن شيء متشابه لابد أن ترده إلى المحكم وكلم الله موسى تكليما وأن الله أنزل القرآن وإلى غيره من الردود الكثيرة على هذه الآية بالقرآن بالقرآن إذن لا بد أن نرد المتشابه لإيش للمحكم من القرآن يقول لك وأنزل الحديد معنا حافظ كلامه سكت يا شيخ علي ها الله حينما يقول وأنزل الحديد عندما تقول وأنزل نقول ولكن إنزال غ... هذا إنزال بوحي وهذا إنزال بخلق أتقرون معنى أن النبي يوحى إليه ولا لا فيقول نعم نقول إنزال بالوحي غير إنزال الخلق فرق بين الإنزالين فرق بين هذا وهذا رد المؤتشابه إلى إيش؟ المحكم ولذلك ابن, عب... ابن عباس كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله عارف نفسه ثقيل ابن عباس ثقيل أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به وهذه صفة العالم بالله كل من عندي ربيته. وهذا صفة العاقل وما يذكر إلا أولو الألباب لا يتذكر بالمحكم ولا يرد المتشابه إلى المحكم إلا أولو الألباب أصحاب العقول السليمة هم الذين يردون المتشابه إلى المحكم وهم الذين يؤمنون بالمحكم ويعملون به وهم الذين يؤمنون به كله فكل من آمن بالقرآن كله جملة وتفصيلا هذا صاحب العقل وأما الذي يؤمن ببعض ويكفر ببعض ولذلك نفهم من حديث أبي هريرة صححه غير ما واحد من أهل العلم أنه قال ذكر حديث وهو الحديث عند أبي يعلى في مسنده أن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت أن الممارات في القرآن كفر من مارا في القران كفر من مارا في القران كفر من مارا في القران كفر المراد به اي من مارا جادل في المحكمات ولم يرد المتشابهات الى المحكمات كفر الحكم انه كافر بس من ما اذا رايت واحد يجادل تقول انت كافر تقول هذا فعلك هذا كفر فعلك كفر فالمماراه في القرآن وعدم رد المتشابه إلى المحكم كفر والعياذ بالله كفر والعياذ بالله يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ومن صفات أولي الألباب وأهل العلم أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هذه من أكبر صفاتهم أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا والزوغان هو قلنا الميل عن الحق وكل عالم بالله وكل عالم بالقرآن وكلما ازداد الإنسان في طلب العلم وفي العلم بالله كان أكثر الناس دعاء بهذا الدعاء ولذلك في حديث شهر بن حوشب عن أم سلم رضي الله عنها أنه سألها ماذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك وفي لفظ عند الإمام أحمد أن قالت يا رسول الله أو تتقلب القلوب؟ قال ما من قلب إلا وهو بين اصبعين من أصابع الرحمن. إن شاء أقام وإن شاء ازاغ فرسول الله وهو رسول الله يدعو بالثبات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب إبراهيم الخليل دعا بالثبات واجنبني وبنيا أن نعبد الأصنام إذا رأيت نفسك على حق على صلاة على هداية لا تستعن بنفسك ولا تتوكل على قوتك إنما توكل على الله وادعه بالثبات ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ نهي ولا ما هنا ها لا هنا إشي ناهي فكيف ينهى المؤمنون الله أحسنت قلنا أن النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء والأمر هو طلب الأمر الفعل على وجه الاستعلاء فإن كان ليس على وجه الاستعلاء فهو طلب والتماس فهذا دعاء طلب ليس نهيا هذا من البلاغة ليس نهيا إنما هو طلب والتماس ربنا لا تزغ قلوبنا أفادت الآية أن الضلال والهداية فين في القلب في القلب وهذه من الأسرار التي إلى الآن لا يعلمها إلا الله هذه الآن من الأشياء التي لا يعلمها إلا الله لأن أقل لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ومع ذلك لو أخذت قلب واحد كافر ووضعته في جسد مسلم وقلب مسلم هذا لا يؤمن وهذا لا يكفر فما المراد بعض اهل العلم الشيخ بن عثمين له رد جميل قال ان العقل له ارتباط بالقلب لا ينفك عنه ولكن هذا القلب تصلحه بالدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا وهو محل محل نظر الرب سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه لماذا لم يقل ورحمن ليبين لك ربك جل جلاله ان الرحمه ما هي الا هبه منه فليست واجبه عليه ولا يجب على ربنا على ربنا شيء الا ما اوجبه على نفسه سبحانه وتعالى ومما اوجبه الله على نفسه ما هو ها ان يجيب الدعاء اذا دعوته والأمر الثاني أنك إن أسلمت فلم تشرك به حق عليه أن يدخلك الجنة بفضله وكرمه ومن فضل أنه أوجب على نفسه جل جلاله وتقدست أسماءه وهب لنا من لدنك رحمة ما معنى من لدنك أي أن الرحمة ليست إلا من عنده جل وعلا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع, جامع الناس ليوم لا ريب فيه فيها فائده عظيمه هذا دعاء من هذا دعاء من الان الناس كلهم لا لا لا هذا الدعاء من الذي جالس الله يحكيه عن من قولوا الالباب اللي هم من الراسخون في العلم اقوى واعظم الناس علما هذا هو دعائهم اي فيها فائده عظيمه أنه كلما ازددت علما لابد أن لا يغيب عن ناظرك يوم القيامة لأن من الناس من يزداد علم علم علم علم فينسى يوم القيامة ويغره مكانه حتى إن أحدهم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في حديث صحيح أنهم يقرؤون القرآن ويعلمونه فيقولون والحديث عند الإمام أحمد وعند البزار وعند أبي أعلى فيقولون قد قرأنا وقد علمنا فمن هو خير منا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك لا خير فيهم أولئك لا خير فيهم قالوا صفهم لنا يا رسول الله فقال هم منكم هم منكم أي من المسلمين أولئك الذين يتبعون ما تشبه منه فاحذرهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروهم قد بين الله لكم صفتهم فاحذروهم إذن لا يغرك علمك ولا شهاداتك ولا وظيفتك عن يوم القيامة ولو أننا نتذكر في ايامنا العادية يوم القيامة ونتذكر يوم القيامة أمامنا دائما لما رأيت كثير مما يقع يقع لما رأيت مما يقع أنه سيقع سواء أكل أموال الناس ظلم كذب بوتان نسأل الله العافية ليوم لا ريب فيه اي ان المؤمنين لا يوجد عندهم شك في يوم القيامه هل يوجد عندك شك في يوم القيامة اسأل نفسك الآن أنا لم أكن أتخيل أن مؤمن أن مسلم يقول لا الا الله محمد رسول الله عنده شك في يوم القيامة فاذ بمنتديات منتديات موجوده لنفي البعث منتديات اسلاميه ناس في بلاد اسلاميه منتديات خليجيه ومصريه وشاميه كلها تدل يعني يتكلمون انه لا يوجد لا بعث ولا شيء ولا الراسخون في العلم لا يوجد عندهم ايش ريب شك في يوم القيامه ان الله لا يخلف الميعاد ربكم يخلف الميعاد؟ طيب هل من السنة ان نقول في آخر الأذان واتي محمد الوسيلة والفضيلة إنك لا تخلف الميعاد؟ لا هذا ليس من السنة لم ترد في الحديث صحيح أن الله لا يخلف الميعاد ولكن لم يرد في السنة ذلك الله لا يخلف الميعاد وسأخبركم بأمور لأن الله لا يخلف الميعاد الله وعد أن من استهداه يهديه هل يخلف الميعاد اذن استهد الله الله وعد ان من دعاه اجابه الله وعد سبحانه وتعالى ان من ساله اعطاه الله وعد انك ان احسنت عبادته رزقك من حيث لا تحتسب الله وعد انك ان اتقيت جعل لك من كل ضيق مخرجا الله وعد بأمور كثيرة فهل لا طبقت لرب لا يخلف الميعاد. اللهم إنك لا تخلف الميعاد، وقد وعدتنا بإجابة الدعاء يا رب اللهم فرحمنا في جمعنا هذا أجمعين واغفر لنا بمغفرتك يا غفور يا غفار يا ذا الجلال والإكراب وأكرمنا من عندك اللهم أزل همومنا وغمومنا اللهم إنا قد تعبنا من أنفسنا ومن هوانا ومن الشيطان اللهم إنا تستهديك فاهدنا اللهم اهدنا اللهم هدنا اللهم ارزقنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين